أصول أهل السنة والجماعة التي اتفقوا عليها والملمح المهم أن هذه الأصول وضعت لمعرفتها ثم لمعرفة من خالف هذه الأصول فمن خالف هذا السنة في هذه الأصول لا يعتبر منهم لأننا لا الآن نعاني مشكلة كبيرة وأجد أن هذه المشكلة تحتاج إلى ضبط متى يكون الشخص من أهل السنة ومتى يكون خارجا عن على أهل السنة أو خارجا عن أهل السنة عن ما أهل السنة أصول مكليات من خالف أهل السنة في مسألة لا يعتبر خارجا عنهم لكن من خالف أهل السنة في أصول وكليات كما قال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام ولا يعتبر المخالف لأهل السنة مخالفا لهم إلا إذا خالف أهل السنة, أهل السنة في أصول أو قواعد كليه أو في معنى كلي من الدين ثم استدرك وقال ولكن كثرة الجزئيات تنزل منزلة الكليات يعني إذا خالف كثان أهل سنة الجزئية لا نعتبره خارج أهل السنة لكن إذا اضطررت هذه الجزئيات فصار يخالفهم كثيرا يعتبر الكثرة مخالفته لأهل السنة في الجزئيات نتج عن خلل عنده في الكليات وبالتالي من هذه الأصول كنا تحدثنا عن القدر واليوم معنا الفصل السابع صفحه 74 و100 اهل السنه والجماعه يقولون ان الايمان قول وعمل يزيد وينقص وهذه قضيه في غايه الاهميه اهل السنه والجماعه يقولون بان الايمان قول وعمل الفرق التي خالفت اهل السنه في هذا الزهنية أو المرجئه المتجهمة أو زهمية المرجئه هذا أسوأ أنواع الفرق في مسمى الإيمان يقولون الإيمان تصديق القلب والمعرفة فقط حتى ولو لم ينطق بالإيمان وهذا المذهب كما قال أهل العلم تيميه وغيره هو من اكثر المذاهب لانه يجعل ابليس مؤمنا لان ابليس كان يعرف الله ويصدق به بل ويقسم به فبعزتك لاغوينهم أجمعين ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلصتكم ومثل الشيطان اذ قاد للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله فابليس يقر بوجود الله لكن هذا الاقرار لا ينفعه القسم الثاني من المرجئه الذين يقولون ان الايمان تصديق تصديق القلب وكذلك عمل القلب من الإخلاق والنية والمحبة وكذا، وهؤلاء قسم من المرجئه يسمون بالكرامية قسم من المودية، القسم الثالث من المرجئه مرجئه الفقهاء الذين أو مرجئه أهل العلم وقر بعض أهل العلم في التلذة الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان فقالوا الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان فقط ومن لم يعمل لا يؤثر هذا على إيمانه وهؤلاء فيهم بعض الأحناف قالوا بهذا القول وأهل العلم يعذرونهم وسيق الإسلام ابن تيميه يرى أن الخلاف بينهم وبين أهل السنة قد يكون خلافا لفظيا وليس خلافا حقيقيا مثل الذين يقولون أن تؤمن بالله بقلبك وتنطق بلسانك تقول أنا مؤمن دخلت الدين أنت في الدين هل أنت كامل الإيمان لا يقولون كامل الإيمان أبو حنيفة كان يرى أن العمل ليس من أركان الإيمان لكنه يرى أن العمل من لوازم الإيمان بالتالي قال الشيخ لسام تيمية أبو حنيفة من أهل السنة وقد اتفق أبو حنيفه مع اهل السنة في خلاصة بحثه اذ انه جعل الإيمان يستلزم العمل والعمل يستلزم الإيمان وإن اختلفوا هل العمل من الإيمان أو ليس من الإيمان وانتفرط بين شباب أهل السنة في هذه الأيام فتنة العمل شرط صحه أم شرط كمال والصواب أن نقول بقول أهل العلم أنه لا نسمي العمل شرطا أبدا، لا هو شرط صحة ولا شرط كمان، لأن الشرط هو ما كان مؤثرا في الشيء خارجا عنه، بل نقول العمل من أركان الإيمان. طيب، إذن أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل. طيب، العمل والقول الذي يريده أهل السنة أربعة أقسام. ينبغي أن تركزوا يا إخوان العمل الذي يريده أهل السنة والقول أربعة اقسام القول قولان قول القلب وقول اللسان قول القلب التصديق وقول اللسان الإقرار والعمل عملان عمل القلب وعمل أثنو الزوارح عمل القلب الإخلاص المحبة النية الخوف الرجاء تعظيم الله وكذا عمل الجوارح الاستقامة على طاعة الله بسائل العبادات بدنية من ذكر وعبادة أهل السنه لما يقولون الآن عندنا بالنسبة نقطة حساسة جدا أرض أن تتعمقوا معي فيها أهل السل يقولون الإيمان قول وعمل والخوارج يقولون الإيمان قول معمل وبعض المرجئه المرجئة الفقهاء يقولون الإيمان قول وتصديق فقط لا يدخلون العمل إذا كان هنالك اتفاق بين من؟ بين أهل السنة ومن؟ طيب ما الفرق؟ بين أهل السنة والخوارج الفرق بسيط الخوارج يقولون يمتثل الإيمان بترك عمل وأهل السنة يقولون يزول الإيمان بالكلية بترك العمل يعني الخوارج يكفرون بترك عمل وأهل السنة يكفرون بترك العمل الخوارج كل من ترك عملا يعتبر كافرا وأهل السنة مجمعون على أن من نطق بالشهادتين مع إقرار قلبه وتصديقه يعتبر مسلما ما في ذلك شك وإذا تخلف العمل لا يكفرون إلا بترك الصلاة كانوا لا يرون شيء من الأعمال تركه كفر غير شنو غير الصلاه إذا ترك العمل كله بما في ذلك عمل القلب لا يبقى إيمان عند أهل السنة فاهل السنه يكفرون بترك العمل والخوارج يكفرون بترك شنو؟, شنو عمل أحد الاعمال اما اهل السنه يكفرون بترك جنس الاعمال لذلك تعريف جنس العمل عند اهل السنه لا يكون مؤمنا مع اختلافهم في ما هو جنس العمل والصواب أن جنس العمل يدخل فيه عمل القلب وعمل الجوارح أما قول أهل السنة بأن الإيمان يزيد وينقص هذا الذي ذل عليه الكتاب والسنه الخوارج اسوا ما فيهم أنهم اتفقوا مع أهل السنة أن الإيمان مركب مركب من الأشياء لكنهم يقولون المركب إذا زال جزء منه تغير اسمه كله وضربوا لذلك مثلا بالرقم العدس قالوا عشرة مركبة من عشرة أشياء سميت عشره عشرة إذا نقص واحد منها لا يمكن تسمى عشرة تسمى كم؟ تسعة والتسعة تسعة لانها مركبة من تسعة أشياء إذا نقص منها واحد لا يمكن تقول تسعة ناقص واحد تقول شنو؟ ثمانية قالوا الإيمان مركب إذا زال جزء منه تغير الاسم كله فإذا زال جزء من الإيمان سمي صاحبه كافرا وبالتالي وقعوا في تكثير مرتكب الكبير قال ابن تيميه أما قولكم بأن الإيمان مركب نوافقكم عليه أما أنه مركب من جنس العدد لا نوافقكم عليه فإن البحر مركب من أشياء كثيرة لو أن شخص أخذ من البحر ماءا كثيرا نقط ماء البحر ولكن سمي بحرا فهو مركب من جنس البحر لا من جنس العدس وبالتالي قد يزول شيء من الإيمان ولا ينتفي الإيمان كله ولا يكون الكافر كافرا في متم الايمان عند أهل السنة حتى يزول الإيمان أصله وكله أما زوال جزء من الإيمان لا يعني أن الإيمان قد زال كله وهذا معنى يزيد وينقص وهذا يعني أن الإيمان يتفاوت عند أهل السنة المرجئه جاءت بالشديد الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص والخوارج كذلك المرجئه لا يزيد ولا ينقص العاطي مهما عطى يستوي عندهم إيمان الفتخة وإيمان زبريل ولذلك كان قول المرجئه من شر أخوال أهل البدع وسميت المرجئه مرجئه لأنها أرجعت العمل وأخرت عن الإيمان وآخرون مرجون لأمر الله أي منتظرون فأخروا العمل والخوارج يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص فإذا ذهب بعضه ذهب كله وأهل السنة يقولون الإيمان يتفاوت والأدلة معهم إذا سليت عليه اياته زادتم ايمانا إنهم فتس آمنوا بربهم وزدناهم هدى الإيمان بضع وتبعون شعبة لا إله إلا الله وأجناها إما تطل أدى عن الطريق والحياء شعبة من شعب الإيمان يقول العلامة ابن القيم في الكتاب الصلاة يقول قوله أعناها وأجناها دل على أن شعبة كلما كانت أقرب إلى لا إله إلا الله وزالت زال من الإيمان بقدر قربها من لا إله إلا الله وكلما سعدت عن لا إله إلا الله كلما كان ذهاب الإيمان أقل ومن علم هذه القائدة, القائدة عند اهل السنه اعتقد العقيده الصحيحه طيب صفحه نيه سبعه وسبعين قال ولهذا قال علماء السنه في وصفهم اعتقاد اهل السنه انهم لا يكفرون احدا من اهل القبله بذنب انهم سنون لا يكفرون احدا من شنو؟ من اهل القبلة بذنب وهذه تحتاج الى تصحيح تحتاج الى تصحيح اهل السنة لا يكفرون احدا من اهل القبلة بكل ذنب وليس بذنب وهذا ما قال الامام الطحاوي لكن بالعز الحنفي الشارح الطحاوية لما جاء عدل هذه الحبارة قال والصواب ولا نكثر احدا من أهل القبلة بشأنه بكل ذنب ليش لأن من الذنوب ما هي كفر الكفر يطلق عليه ذنب فلو قلنا لا نكفر احدا من أهل القبلة بذنب حتى بكفر البدء على أن الكفر ذنب سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب اعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقت فده ذنب فقول لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب فيه نظر نحن نكفر من أتى الكفر والكفر لا يحتاج إلى من يستحله مراد المثلث نحن فهمناه يعني الصحاوي لا يقصد هذا لكن العبارة موهمة فبالتالي لا بد من تعديل العبارة الصحاوي قطط لا نكفر احدا من أهل القبنة بالمعاصي والذنوب التي هي دون الكفر والاولى أن نقول لا نكفر احدا من أهل القبنة بكل ذنب بكل ذنب ما الفرق بين ذنب وبكل ذنب ذنب نفي عام والنفي العام يشمل حتى الكفر. أما بكل ذنب نفي للعموم، ونفي العموم يراد به الرد على الخوارج الذين يكفرون بسائر الذنوب والمعاصي التي هي دون الكفر. فلذلك العبارة الصحيحة، وإن كان الطحاوي قد تفيد عبارته ما لم يكن مستحلا له، قد أنه يقصد الذنوب التي دون الكفر، لكن هذه العبارة أدق. ولا نكفر أحد من أهل القبلة بشنو بشنو بكل ذنب، فبالتالي نفينا العموم، فأدخلنا عموم أم المعاصي. أما لو نفينا النفي العام، أدخل المعاصي بما فيها شنو، بما فيها الكفر، وأهل السنة يقسرون من يستوجب الكفر ويستحق الكفر طيب، أهل السنة والجماعة تاسعا متفقون على جواز اجتماع العذاب والثواب في حق الشخص الواحد وهذا لا شك أنه صحيح وهذا من ميزان اهل السنه والجماعه العدل لكن أنقلوا كلاما لطيفا لشيخ الاسلام شيماء رحمه الله تعالى يقول اجتماع العذاب والثواب في شخص واحد فقد يقع في بدع وقد ياتي بخير لكن بعض الناس لا يمدح على حسناته يتغاضى عن حسناته مع بدعته لماذا قال لأن الله عز وجل ذم الخمر مع ما فيها من منافع فنقيس قاعده الخمر على الاشخاص فقد نذم الشخص على ما قام به حسنات مع كثره ابتداعه لكن هنالك بعض المبتدعه او هنالك بعض اهل البدع يعذرون كما سوف نعرف بعد قليل وانا اهم مبحث عندي هنا ان نضع اطارا وقواعد لضبط مصطلح اهل السنه متى يكون الشخص من اهل السنه ومتى يكون الشخص خارجا عن اهل السنه لأن هذه الآن عمد بها البلوى كل شخص يريد أن يطعم في الشخ يقول لك هذا ما من أهل السنة يعني هكذا أبيث هنا كنت أتمنى أن يتحدث عن أن أهل السنة لا يكفرون ولا يفسقون المعين إلا بضوابط أهل السنة والزماعة لا يكفرون ولا يفسقون المعينة وهذه قاعدة مهمة عندهم وهو التكفير المطلق والتكفير المعين التكفير المطلق هم يكفرون الأعمال هذه نقطة مهمة نقول من طاف بقبر أشبرك بالله من دعا الأموات كفر شركة أكبر يخرج من الملات الإسلام عرفت من سجد لغير الله كفر لو أن تخفر فعل هذا أمامك لا يكفر لاحتمال وجود موانع قامت بلي، قال الشيخ لسان تلميذ، وأنا من أكثر الناس نهيا أن ينسب إلى معين تكفير أو توثيق أو تبديع، وهذا من مذهب أهل السنة، فقد يقول القائل كلمة يغفر بها، لكنه لا يغفر، ففرق بين, بين الكفر قولا. وبين الكفر تعينا فقد تكون المقولة كاثرة لكن صاحبها لا يغفر ومن ذلك حديث مسلم حديث الرجل الذي التائي حديث التوبة الله أفرح بتوبتي احدكم من الرجل ضلت راحلته في ثلاثه في نهاية الأمر لما وجدها قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك وهذه المقولة كفريه قال أخطأ من شدة الفرح فقد يقول الإنسان المقولة عن طريق الخطأ رفع عن أمة الخطأ والنتيان وما السكر عليه ما أراد أن يقول كفرا فنطق بالكفر عرفتوا يعني هو يريد مثلا حتى في, الـ في, الـ في, الـ في الأحكام الفقهيه يريد أن يقول لزوجته انت مثلا طالع أو تريدين أن تطلعي ثم قال أنت طالح وما قصد لا يقع طلاق بذلك أراد أن يمدح الله فجرى على لسانه دم لله بغير قصد منه هذا خطأ لا يكفر به فهد السنة والجماعة له قواعد في هذه المسألة حتى قال شيخ الإسلام في الصالم المسلول وبعض الأفعال صريحه في التكفير مثل من اختار الكفرة بمحضة إرادتية قال يا أخواتي ما هو يا أخوانا ماذا لكم نصري الإسلام تركته جملة وطفصيلا هذا لا يمكن أن نقول أنه مخطئ أو متأول هذا صريح في الكفر قال ابن والتعامل مع المصحف فيه الفعل الصريح وفيه الفعل المحتمل مثل شرط يحمل مصحفا بيدي وهو يعني تقول له ما هذا يا فلان يقول لك مصحف بعشوية يضع المصحف على الأرض ويطل عليه بقدميه هذا يغفر بعيد سؤال ما تقول لي تجادلتش ما يحتاج إلى قلب هذا كاتب جملة مفصلة شر يحرق في مصحف هذا مختلف قال مسلم إن ان يكون قد حرقه إكراما له وجده غير متداول وقد يتشتت وقد كذب وإما أن يكون حرقه إكرام إهانة له فبالتالي لا يغفر بهذا الفحل المحتمل أنت لو جدت صف يحرق في, في مصحف ما تقول له انت كاسر. ينظر إلى قصده وإلى نيته لكن صف يحمل مصحف هو مكتوب مصحف ويضع على الأرض ويضع عليه أو يلقي في مكان قادورته وهو يعلم أن هذا مصحف هذا لا يمكن أن يكون محتملا أبدا ولا يسأل عن قصده ولا عن نيته طيب قال وأهل السنة والجماعة يحبون ويتولون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا صحيح أهل السنة لا يجعلون ما حصل بين الصحابة سببا لتفريق الأمة ويرون أن الخلاف الذي وقع بينهم كان خلافا اجتهاديا وأن جميعهم معذور وأن أهل الجنة قاتل أهل الجنة دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم انتقل اتقى فقاتلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرثمان والعنز نادقت الرواتض إنهم شيع المجوس وشيعة السبل مذق النبي وخونوا أصحابه أمران عند الله منفقدان فكأنما آل النبي وصحبه روع يضم جميعها جسدان كأنهم يصورون أن هنالك خلاف بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ورجال الله عنهم من الصحابة وبين أصحابه صلى الله عليه وسلم الذين يكونوا من آل بيته طيب اهل السنه والجماعه يؤمنون بكرامات الاولياء وهذا صحيح المعتزله ينكرون كرامات الاولياء يقولون هذا لا لا يجب على الله عقلا ولا يتصور وأهل السنه يقولون هنالك كرامات لله كرامات يجريها على أيدي اوليائه كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم ان لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب لكنهم وضعوا لذلك بوابه لطيفه يقول شيخ الاسلام تيميه رحمه الله تعالى فمثلا ارصيله والجماعه يقولون من كرامات الله لاوليائه ان يمشي من يمشي منهم على الماء ممكن شخص يمشي على الماء يمكن تكون من الكرامات لكن شوف الكلام اللطيف هذا قال ولكنه يمشي على الماء اذا لم يجد جسرا اما من وجد الجسر ومشى على الماء لم يكن هنالك داعي ان يمشي على الماء يعني يمشي على الماء بنظره الدين عنده موضوع مهم يريد أن أن, أن يتجاوز النهر أو البحر أو كذا يمشي على الماء ممكن لكن يمشي على الماء إكروبات يعني ولا كيف يعني إكروبات يمشي على الماء ما في جسم ما في شيء يخليش على الماء ولذلك اهل السنه وسط بين الماديه الغارقه التي لا تؤمن بخوارق العادات وبين الميتافيزيقيه والخرافيه الضاربه التي تلغي العقل والتي تجعل الكرامه محور حديث متكلم حوله وماده للترويج واساطير وخرافات اهل السنه وسط بين الماديات والخرافات. بعض العقليات بعض الناس لا يتصور أولياء إلا بكرامات وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أو تكون لك جنة من نخيل وعند فتفجر الأنهار خلالها تفجير أو أو في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاب أو تسقط السماء كما زعمت علينا كتابا أو تأكيد الله ومن ملكة هل يمكن أن يكون رسول دون أن يحصل هذا كله هذه العقلية الضاربة في الخرافة التي أرجعت الأمة إلى الوراء أيضا هذه عقلية خرافية أهل السنة والجماعة وصل بين الماذيين وبين الخرافيين وكما أنهم يضعون ضابطا أنه, أنه ليس كل من أتى امرا خارقا للعادة يكون وليا من أولياء الله الصالحين وإلا لكان الدجال من أولياء الله الصالحين المسيح الدجال عنده أمور خارقة للعادة لكن ليس من أولياء الله الصالحين فيؤمنون بالكرامات طيب في بعد ذلك بقية النقاط تكلمنا عنها افتقى صفحة 183 الفصل الخامس أمور يقبل فيها الخلاف داخل أهل السنة ذكر المصنف الشيخ نماذج لقضايا اختلفوا فيها أهل السنة مجمعون على مناقب الصحابة جميعا بعضهم قد يقدم عليا على عثمان على في الفضل والذي عليه أغلب أهل السنة أنهم يقدمون عثمان على علي في الفضل طيب ولكن تقديم علي كما قال شيخ رسام سيمية تقديم علي على عثمان ليس من أصول الدين لا ليس من الأصول لو أنش... لكن السوء في أن يطعم في عثمان هذا لا يقدر عند اهل السنة بل منطعنة الصحابة لم يكن من اهل السنة وقد يقول قائل وهذه الصحابة اصول نعم أصول مر علينا في النقطة الحادية النقطة العاشرة تقريبا هذه المسألة ولأن الصعنة الصحابة صنعوا للأصول ولا يمكن أن نصنع في الصحابه إلا بعد رد أحاديث صريحة صريحة وهذه أصول فبالتالي أمور يقبل فيها الخلاف داخل علم السنة. طيب سوف أقول هنا كلاما وأرجو أن يكون مفيدا وأرجو أن يكون قاطعا في هذه المسألة. طيب المعلوم أن الشيخ الإسلام تيميه قسم الخلاف أو الاختلاف إلى اختلاف تنوعي في فروع الدين وفي الأحكام وهذه كما قال أكثر من ان تنضبط. اختلفوا في كثير من الأمور الفقهية أردت وهذه لا تحفى ولا تعد بل لما كتب بعض تلاميذ الإمام أحمد كتابا عن اختلاف العلماء اختلفوا في كذا واختلفوا في كذا واختلفوا في كذا، قال الإمام أحمد له لا تسميه كتاب اختلاف الفقهاء سميه كتاب السنة لأن مراعاة الاختلاف والتنوع هو من أصول أهل السنة واختلاف صداق لكن هنا تقسيم أدق اختلاف الصداق بنفسه على قسمين اختلاف الصداق الذي لا يقبل الذي يقول في الأصول على قسمين اختلاف صداق سائر ومعتبر واختلاف صداق لساني طيب ماذا نعني بهذا الكلام؟ نعني كالاتي اختلاف تضاد سائغ معتبر هو في مسائل العقيده لكن قد يكون في دقيق امورها او في احد مسائلها هذه نقطه مهمه في احد مسائلها طيب قال الشيخ الاسلام لكي الكلام كلام جدا قال ومن ابتدع من الائمه وهو على أهل السنة ومنهجهم لا يكون مبتدعا إلا إذا جعل قوله قولا يخالف به المسلمين يواني عليه ويعادي عليه أما إذا ابتدع ولم يجعل قوله مخالفا أو يخالف به المسلمين ويعقد عليه الولاء والبراء قال كان عند أهل السنة مخطئ له أجره وهذا باب عجيب هذا باب عجيب وايد الكلام باهميته يقول الشيخ اللسان سيدنا رحمه الله تعالى والذي قال مقوله مبتدع وخالف بها اهل السنه لا يعتبر خالدا عنهم حتى يجعل مقولته التي قالها قولا يخالف به المسلمين يوالي على قوله ويعادي على قوله إن لم يفعل ذلك كان عندهم مخطئا مأجورا على خطئه كسائر أيمة المستجدين طيب اختلاف مثاله اختلاف الصباب والسائل اختلاف الصحابة حول سماع الموتى يسمعون أو لا يسمعون هل الموسى يسمعون أو لا يسمعون والراجح عند أهل السنة أن الموتى لا يسمعون والسماع الذي يحصل يكون سماعا من نوع مخصوص كسماع أهل القليل وكان سماع نكاية وإهانة أو كسماع مخصوص لمن يسأل له التثبيت أو يلقن عند بعض من يقول بذلك سماع مخصوص أما الأفض انهم لا يسمعون اختلفوا فيه هل الميت عذب بكاء أهلي أو لا يعذب اختلفوا في رؤية المنافقين لربهم في القيامة من أهل السنة والجماعه من يقول أن المنافقين يرون ربهم ثم يحتجب عنهم بعد ذلك في عرصات القيامة ومنهم من يقول أنه لا يقع هذا هذه مسائل تضار لكن الخلاف فيها سائغ ومعتبر طيب السؤال متى يكون الخلاف سائغا ومعتبرا يقول ابن حجر رحمه الله تعالى حتى يكون الخلاف سائغا ومعتبرا لا بد أن يكون له وجه من اللغة أو من الشرع. أن يكون له وجه من اللغة أو من الشرع. أنا أريدكم أن ترجعوا إلى الفتاوى المجلد السادس من صفحة 65 إلى 360 ارجعوا. لتتضح عندكم معالم هذه المساله طيب هنا مساله مهمه جدا ذكرها ابن القيم رحمه الله هذه بالنسبه اصول وضوابط مهمه جدا ايها الاخوه ركزوا معي يقول الشافعي في الرساله اختلاف التضاف غير التائه ما كان في اصول الايمان قلنا ماذا انتم ما تكتبون ولا ما تكتبون تكتبون ولا ما تكتبون هذا الكلام اه قال الشافعي اختلاف الصباب السائر ما كان في اصول الايمان ومواضع الاجماع او مخالفا لنص ظاهر الدلاله والحجه هذا اختلاف الطباق من خالفنا فيه يعتبر من أهل البدع يقول ابو سيمية من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضه وإجماع علماء المسلمين كان خارجا عن أهل السنة كلام الشافعي رحمه الله التأويل أو الاختلاف الطباق غير السائر الذي هو في أصول الايمان وفي مواضع الاجماع او يخالف نصا ظاهرة الدلالة والحجه فكما الموتى النصوص فيها مالا ها لكن في يعني القران وما انت لمسمع من في القبور وانك لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء الى ولا مذكرين والنصوص أن يسلم على هذه القبور كيف يسلم على أخوان لا يسمعون هذه هذا من يقول أنهم يسمعون كلامه مع القليل إنه يسمع قرع اصحابه اذا إذا ونّل عنهم في فحقيقة وإن كانت هي مساله اعتقادية لذ أن الخلاف فيها معتبر والتأويل فيها شائخ وإن كان الخلاف اختلاف وقلنا طباء لأنه في الأصول في مسائل الاعتقاد طيب الكلام اللطيف لا بد من اعتبار اشياء من الأشياء المعتبره جدا اسمعوا لا بد من اعتبار النيه والقصد والسيره والمنهج شخص هو معلوم لدينا انه من اهل السنه وهو يؤمن بكليات منهج اهل السنه اذا خالفنا لا نخرجه من اهل السنه نيته معتبره وقصده وسيرته ومنهجه قال ابن القيم يا سلام ابن القيم مؤدب بالمناسبه نحن نحتاج الى الادب خاصه مع معلمينا يقول السلف وكنا نذهب الى مجالس العلم لنحضر سلام اشياخنا ونحن في الطريق ندعو الله ونقول اللهم استر عيب معلمي مني ولا تذهب بركه علمه عني يأتي إلى الدرس ويحضر عند شيخه يسأل الله أن لا له من شيخه شيئا ينقض به لأنه يعلم أن شيخه مهما كان على بشريته اللهم استر عيب معلمي مني ولا تذيب بركة علمه عني قال ابن القيم وهو يرد على الهروي والهروي يقول كلام حقيقة عبارات محتمله جدا في الفناء وفي الوجود ابن الحين يقول والهروي حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا من الهروي والهروي صاحب جهاد على أهل البدع ولا, ولا, ولا, ولا, ولا, ولا يؤاخذ الرجل بكلمة إنما قد يقول الكلمة رجلان نفس الكلمة يريد بها أحدهما محبو الحق ويريد بها الثاني محبو الباطني وإنما العبرة بشيرة الرجل ومن وما يناظر عليه حتى قال بعد ذلك ولقد تمنيت أن لا الحربي الهرب فإن الحاروي له علمه وعمله عمله أفضل من علمه لأنه أثبت الصفات وجاهد جميع أهل البدع وابتني في ذلك وعذب في ذلك وكان له سطوة على أهل البدع في إثبات صفات الله كلها حتى كانوا يرمونه بالمشرف وابن القيم لا ينسى له هذا بل حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي وضع لنا هذه القاعده لما جاء على وادي محسن في مكه وخلعت القصواء يعني بركه الناقه القصواء وابت ان تقوم بركه وابت ان تتحرك فحاول الصحابه ان يقيموها ثم اصبروا عليها حكما قالوا خلعت القصواء يعني كأنها تدلع وكذا كذا يعني ما ماذا تقول فقال ما خلعت القصواء وما ذاك لها خلق ولكن حبسها حادث الفيل يقول ابن وفيه أن الشخص لا عبرة بحاله فقط إنما ينظر إلى ما كان عليه فإن النبي السمس العذر لحيوان فكيف بافاضل البشر فإن الرجل قد يطرع عليه شيء خلاف ما كان عليه فينبغي أن لا نبادر وأن لا إلى إصدار الأحكام أو إصدار الحكم عليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم تحرز في إصدار حكم على ناقة لماذا؟ لأنه قال ذاك لها خلق رجع إلى ماضيها ورجع إلى ما كانت عليه ورجع إلى سيرتها فلم يصدر منها من ذلك فلو أن شخصا كان من أهل السنه ومن علمائهم ثم صدر منه ما يقال أنه لأن بعض الناس أتت الشديد يقولون الشيخ الألباني مرجئ هناك كلام قصة مرفوض الشيخ الألباني لم يكن مرجئا الشيخ الألباني في بعض كتاباته من ينصر منهج أهل السنة الجماعة الواضح وفي بعض كتاباته قد يكون فيه قول مرجئة الفقهاء الذين هم منهم أبو حنيفة النعمان وأبو حنيفة عد أنهم من أهل السنة وبالتالي آه هذه نقطة في غاية الأهمية طيب أنا أستفي بهذا القدر الدرس القادم الصفات العامة للمفارقين لاهل السنة والجماعة وندخل معهم آه رؤوس آه أهل البدع نتكلم آه عنهم. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته